على الارائك ينظرون فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل سوبا الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشطت وأذنت لربها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحطت يا رب كادحا إلى ربك كدحا فملاقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى ذلك يَكِتَبُ الْمَرَاءَ ظَهْرِي فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورَا وَيَصْلَى سَعِيرَا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحْوَر بَلَى كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبطا عن طبط فما لهم لا يؤمنون فاقوا لاء عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما ينون فبشرهم بعذاب اليم الا الذي حافلهم أجر غير من نور